صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ن ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ولوطا اذ قال لقومه إ ن ك م ل ت أ ت و ن الفاحشه ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين فانكم لتاتون الرجال وتقاطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله, أن, ائتنا بعذاب الله إن كنت من ا ا ل ص د قال ي ن ق رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا إ ن ا مهلك و اهل أ هذه ا ل ق ر ي ة إ ن أ ه ل ه ا كانوا ظالمين قالوا إن فيها ل ط قالوا نحن أ ع ل م بمن فيها لننجي انه و أ ه ل ه ا ل ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما ب ه م و ا ق ب ه م ذ ر ع ا و ق ا ل ن ا ب ل أ ه للعلوم ا ل غ ا ب ر ي ن إنا ن م ز ل و ن على أهل هذه ا ل ق ر ي ة رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آ ي ه ب ي ن ة لقوم يعقلون و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا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 وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم ّ عن السبيل وكانوا مستبصرين